السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله حق حمده الحمد لله على ما رمى والشكر له على فضله وكرمه وصلي وسلم على النبي وعلى ازواجه واصحابه ومتبعيه ثان الى يوم القيامه اما بعد ايها المسلمون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولا تقبل الله منا ومنكم اجمعين جاء الله سبحانه وتعالى احياتكم احياتي قربا وصدق الاخلاص وبركاته وصحه المعافيه ثم ما راى اليوم المسلمون الكرام هذه الايام is a هي that تسمى called the Day of سميت بذلك the Day ذكرها the لأن الحجاج في ميناء وحتى غيرهم كانوا عندما تشرق الشمس يخرجون اللحم ليجف، وبذلك يجعلونهما يسمى من القديد في دول يعني القديم ها؟ خليه ده خليه هي فكانوا صحابه رضي الله تعالى عنهم بارضهم كان يدير الزليخ الحم. الملك الحمد الملك الفرحان وسله الشمس جيحهم ولكنه قريبا يشعبه لانها طريقه عليه بالله لا كنّش عنهم التكاليف، كنّش عنهم كانش عنهم يعني وسائل التعقيم لما لذلك، فكان التعقيم والتشفير كان طبيعي من ناحية لا يفصل اللحم ومن ناحية أخرى يعني يبقى علميا تبقى له نكهته وطعمه وطعمه لما هو لذلك تعقيم وتقابلنا. تبقى بنى التعب بل قد يزيد اللحم يعني بنى بحرط على كل مدينة طريقه لحفظ اللحم من على على سمية التشريف لأنه كان ينتظرون شروب الشمس في هذه الأيام يجرد تكون ايام لها احكام أيام التشريف لها أحكام نتذكرها ونعرفها كلنا مع بعضنا لتأثير من أيام التشريف هي أول ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واتقعوا كلوا والدخل كان أول الإسلام أول الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم منع الادخار منع الادخار يعني اللي حملك لازم يتكل في الأيام هذيقعة وذلك لماذا طبعا له كثير في هذه أي العدام ناسويروا لماذا قال منع النبي من صلى الله عليه وسلم الادخار الادخار لا لأنه كان كان مجموعة من الفقراء. حجاب او دافع ما يسمى بالدافع فالنبي صلى الله عليه وسلم رضى لحالهم ولشانهم وكانوا فقرا في داخله فتصدق الناس عليهم واطعموهم وشجعوا في الأيام الايام التي بعدها كثر الخير وعم نوعا ما يعني الحاله يسرت لا ليس اصل ده قال كلوا من ها وجداخل كل وداخل لا شاتك عندك للعام القادم لا خرجت لا المهم ان هذه الايام هي اليوم هو ذكري لله <تضحك> ايام اخر وشرب وذكر لا يعذب ا ها لا العكس الايام لا ايام يبعد القمر أيام يصام فيها، الأفضل أن يصام بعد العيد وستعمل ربما يكون يكون صيام صيام سيام سيام ست من شوال الأفضل أن يكون بعد العيد مباشرة أفضل، أقول الأفضل ما هوش يجب؟ أو لا، أقول الأفضل وأركز، أركز لها الأمور لأن هناك ناس الناس ناس ربما ما يسمعش ليه ربما ما يهمش، ربما ما وكيف وكاين الناس اللي يقلبوا الحقه ويخطوا عليه فالأفضل بعد الظهر الافضل الافضل انه يصوم الانسان من بعد العيد مو بس الافضل بس تبدل الفكره أما اما في الاضحى عيد الاضحى فلا عيد الاضحى ايام ثلاثه اللي من بعده ايام ثلاثه اللي من بعده هذه ايام اكل وشرب ايام اكل وشرب حتى ان بعض العلماء حرم فيها الصيام نتكلم تتكلم معناتها ايام من بعد عيد الاضحى نقول ونعاود مش ما الناس عيد الاضحى الايامات اللي من بعده كأن بعض العلماء او الكثير من العلماء حرموا الصيام ولم يجده الا بعضهم لمن؟ للحجاج اللي الله هو يشبع ليه يصوم ويشبع ليه يصوم لأنه غلطوا عن المتصارى وعن الحاجة باش لا تصمدرش الحجم تعرفونه صحيح فيقدر يعوض الايام هذو يقرصهم ايام التشريق يقرصهم اذا ضاق عليه الوقت وكان من المتعجلين كما قال الله سبحانه وتعالى قال واتموا الحج والعمره الالهه فان سرتم فما سيسر من الهدي فمن لم يجد صيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم فهذه ثلاثه ايام اذا كان الانسان متعجل معناتها الطيارة نتاعه من بعد ما يخص الحج مباشره اذا كان متعجل وما صامش ربما خط الحج والله عنده يعني كفاره من الكفارات والله ماعملوش وشي سلكت الهدي الى اخيه طبعا هذه احكام خاصه بالحج فيجوز له كما قال بعض العلماء يجوز له ان يصوم ايام التشريع هذا الحاج المتعجل، اللي عنده غلطه بالحج، ولد، ما عندهش بش يستلك الهالية نعم، هيا، هذا تفصيل الدخولي لكن، لغير الحاج، لغير الحاج، انت ما عندك حج، ما بمتعجك، ما عندك ما بمتعجك لماذا تصوم أيام التشريف؟ فحرم الكثير من العلماء الصيام في أيام متجدّد حتى لو التقي. طبعاً تنتبه في البيض. لأنه على قوله في أيام البيض أو ما نقول شرائح، أو ما نقول المفضل أن تتصاب في الاتش أو الاتش من أيام البيض في الاتش. ١٤١ ١١١ ها؟ يوم ٣٣ هو ده في أيام البيض وفي نفس الوقت هو يوم من أيام البيض في نفس الوقت هو يوم من أيام البيض هل يصاب؟ لا يصاب ها؟ لا يصاب وإنما نزل اللي يصوموا أيام البيض كي يتخلطوا مع أيام التشريب منهي في 14 و15 و16 ها في 14 و لأن في أيام التشريق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هي ايام اكل وجوع هي ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل هذه اول فكره اللي على ايام التشريق قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريف ايام اكل وشرب و و ذكر لله عز وجل ذكر لله عز وجل عن كلمة ذكر نتوقف عن كلمة ذكر الذكر هنا يقصد به كما قال العلماء الذكر عموما سواء تنبيض تهديد تحميد قراءه قران دعاء أي ذكر من الأكثر؟ لكن على وجه الخصوص على وجه الخصوص ما؟ ها؟ جاي التكبير على وجه الخصوص التكبير يعني الله أكبر على وجه الخصوص الذكر يستحب الذكر عموما يستحب الذكر عموماً لكن يركز الإنسان على على التكبير، يعني الله قال وليكبر ها؟ وليكبر الله على ما؟ هداه أو هداك وليكبر الله على ما؟ هداه أو هداه هاي هداه أو نعم فيركز الإنسان على وجه خصوص على التكبير ها؟ لآن جو التكبير جود التكبير. التكبير من العلماء وعلى رأسهم وأعيب وأقول على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول التكبير فيه المطلق والمقيد. المطلق يكون في كل الأوقات هو في كل الأوقات يعني قبل العيد يقوم في الصباح ثم في وقت الظهر. في وصفور في لعشية في الليل يقول الإنسان مثلاً يتذكر يقعد يمشي إلى آخرين التكفير مطلق بمعنى ما هو مقيد في الدور ما هو مقيد في هذا وقت وشير الإنسان يمكنني أن يقول هو المقيد. المقيد هذا يكون بعد الصلاة المقيد يكون بعد الصلاة وليس في الإسلام وحده الكثير والكثير والكثير من العلماء حتى أن بعض العلماء نقل الإجماع على التكبير المقيد بعد بعد الصلاة منهم أن الإجماع والمقيد هذا يكون بعد الصلاه لكن في قلو المقيد في قلو المقيد معنى فقط المقروضة فقط طبعاً لم يخرج لدي ذلك حديث صحيح واضح ما كانش حديث صحيح واضح باين يعني حتى على هذا قول عشان الإسلامي لا دليل عليه واضح وإنما الدليل وش هو؟ الدليل هو, الدليل هو عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورغمه وعمل التابعين وقول الآية الاربعه كما يقول الامام ابن تيميه رحمه الله تعالى لا لا وجود. لا وجود لا في السنة لا وجود لا في السنة ولا في أقوال الصحابة يعني تحديد لعدد التثير لا وجود بل هو قول من قول من أقوال الفقهاء منهم من استحب سبع تكبيرات ومنهم من استحب ثلاث تكبيرات كما هو مذهب الامام مالك عليه رحمه الله ومنهم من استحب اكثر من ذلك ومنهم من استحب اقل وحتى في التكبير مختلفين العلماء باش نفهموكم مليح حاجه ما تبقاش مشكله حتى لو كان مختلف في التكبير كاين يقول قول الله اكبر الله اكبر واو قال يقول لك لا قول الله اكبر كان يقولك أقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد وهذه هي الاصح وهذه هي الاصح هي صغه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واعظ ومن العلماء من يقول ان التكبير قبل العيد وبعده مطلق ما هوش مقيد بعد رمضان يبدأ من أول أيام ذي الحجة إلى آخر أيام اللي هو يوم سبعة عشر، يوم عشر. من واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر عشر ثلاثة عشر ذي الحجة. وفي كل وقت قبل الصلوات وبعد الصلوات قبل العيد وبعد العيد. هل هو القول؟ لا انبه واؤكد على ان العلماء الذين قالوا ان التكبير المقيد بعد الصلاه هو طروحه قول قال به الكثير والكثير والكثير من العلماء <سؤال> <سؤال> إيه يوم السبت يوم هو يوم من هو, هو أول البيت هو آخر أيام البيت هو أول أيام البيت 13, -13. إذن إذن قلنا التكبير قال بعض العلماء منه المطلق إنه يكون قبل العيد والمقيد يكون مقيد يعني مربوط غير من بعد الصلاوات المفروض على قول كثير من العلماء قلت على رسيل الشيخ الإنسان ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن العلماء كيف علماء وخير يقول لك ها يقول لك التكبير مفروض قبل الصلاة قبل العيد وبعد العيد وفي كل وقت في كل وقت قبل الصلاة بعد الصلاة ها؟ قلنا بالليل أصحي والأقرب لأنه ما كانش حديث صحيح ما كانش حالك حاجبين يعني واضحة ثان المطلق التكبير يعني في كل وقت هذا هوش معنى كلمة مطلق؟ في كل وقت في كل وقت ما هوش نقيد من بعد هذا هو الأقرب والأصحي ها؟ ولكن حتى يلتزم الناس ما دام كاين علماء بالتكبير المقيد بعد الصلاوات المفروضة. فهذا السنة بدات تنجا. بدأوا الناس يطلقوها. وإذا لماذا بها? يشرع تكبير ذو رصلاوات. على لا يكون يعني على لا يتقصد. والكلمة بتنزليها بنيه. على لا يتقصد فيه عدد معين أو يكون يعني يتقصد فيه الذكر الجماعي لأن هذا فيه مخالفه أيضاً ما يكونش في عدد معين يكون عدد مرات خمسه مرات ثبعة مرات ثلاثة مرات واحدة، مرات أكثر من ذلك مرات اقل المهم، لا يقصد فيه، لا يقصد فيه العدد معين لأنه يقول مفتوح المجال وما كانش يعني التحديد من, من عند النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لا يتقصد فيه أذن الجمع لا يتقصد فيه أن يقول جمع ويشرح بعض صلوات كذلك ويشرح بعض صلوات كذا إذا هذا يشرك التكبير فقط التكبير فقط الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر واله الحمد وانقال انقال الله اكبر الله اكبر يعني ثلاثه او خمسه او سته او سبعه او واحده او اثنتان او غير ذلك حتى يعني تبقى هذه السنه حتى تبقى هذه السنه عبد الله بن <تصفيق> عمر عمر بن الخطاب ابو هريره كانوا متكبرون وكان الناس يكبرون بتكبيره وكتب من من ترتج بالتكبير حتى يسمع اهل مكه آه ها? آه آه آه. الان يعني راح كلش الا القليل الناس. الا القليل ان نسال الله سبحانه وتعالى وما هو يهود لخير وان يصرفنا وان يكبر من شر سبحانك اللهم وبحمد شباب لا اله الا انت استغفرك وتوب اليك وجزاكم الله خيرا لك رب العالمين <تصفيق> عنا تنبيه فقط يعني ماذا بنا الناس كما قلنا في البطنيه تقسم عادت الصحابة رضي الله تعالى عنه مع الله في عيام التشريف بالأوثيات عادتهم أنهم كانوا في الثلاث معلش أن الثلاث بلاغور بلاغور بلاغور اللي سهبينهم بالعالمين ماذا بنا في الأقرى وقت ممكن؟ الناس يحبين انتظروا الفقراء والمساكين ماذا بنا يجيبوهنا في الأقرى وقت ممكن باش يوزعوه يعني من مرة حاجة احكيلكم حاجه لانه اخر شيء العوام اللي عندنا وصفه وكان الناس يجيبون الحمم يجيبون احتلال اليوم الرابع والله والله اقسم بالله يا جماعه يجيبونهن فاسد فيه الرحم انا والله نحشم كنت نحشم الحمد لله اذا البدء به يا جماعه يجيبونهن الحمم في اقرب وقت ممكن علقنا حتى الفقير لما يشم الحم الناس اللي يشوي الناس